فسر في سورة الغضب ذكر أن هؤلاء القوم قد اعتدوا في السبت في يوم السبت فكانت لمن سيأتي بعدها اذكرهم بالله تعالى اما تفصيل القصه فقد وردت في صوره الاعراف. قال الله عز وجل واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا I <laughs> العلم ربي يا أخوان أن نستفيد من تلك الموعظة وأن نعمل بها لا ان نسأل عن هذه القرية وفي أي مكان ومنهم هم هم إذا استفيد Gracias, gracias. ファサー عليهم من الأقلان والآصال فأوتم عليهم أن لا يعملوا في هذا اليوم يوم السبت فاخترع الاختراع ده فأنا وبعدين يوم يبدأ في يوم الاجازة السمك يطلع إلى عشش على عشش تأتيهم هي تروم يوم السبت شراعة شراعة الحرب وبعدين يوم السبت الأسماء بتطلع لواحد يعني الواحد عايز ينزل السمك في يده يجيب طول الاسبوع لا توجد سمكة فقال ちゃだったら الله السبت احتال فوضعوا هذه الشباك في اليوم الذي حطم عليهم فيه الصيف. فلما استنبل دخل قال لك انت ما احنا الصيد كان يوم الاحد يوم يوم السبت احنا حطينا الشباك بس وصيد السمك يوم الاحد كان ابن الطيب رحمه الله وقف صلاة يوم ذي النياح. ابن الطيب رحمه. Ваши الناس صار عشان ربنا يكسرولد ما هو انت لو ما عرفه أنه عن المنكر الهسان ويستنكر بالقلب لما ضعفون قوما لا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا مع ذلك عشان وطن ربكم بس ولا علمون التطوم يمكن ربنا يقصف في قلوبه منتوبة فيتوبون الله كتن فين واحد صالح والأخر رجل فاسم وبعدين الصالح كان يضر على هذا الرجل من العاصر فيا بالمعروف الله ويضره فلما اكثر عليه ضاق به ضرع العاصر سدخلت فقال يا حلني وربي أجعلك الله علي حفيظا أم كنت علي رقيبا وانت ربنا صدتك علي أم كنت علي الله جل جل على قال من ذا الذي يتألَى عليها مصريس ما تقولش بفتح عمر أو بناء هدي كذا أو تقول تفلد ذا ذا لا يمكن ربنا هدي هي هدي ولا بيده الله بيده الله فقال We're gonna make it سكتوا فسكت الله عنهم. طب سكت الله عنهم. وهم لازم يكونوا تبع طريفا. إما أن الله أجاههم وإما الله Toys. مجموع الى حادثة اخرى ولم اللي يموت بعدين؟ بعد بعد